بوك تو كويندك ثمانية وخمسون ثمانية وخمسون كاربو فارتو اجزاء الجسم اجزاء الجسم ميدسيغنس فيرون ارسم رجلا ارسم رجلا النوع الراس اولا الراس اولا الرجل يرتدي قبعة الرجل لا لا يراه احد الشعر لا يراه احد الاذنان لا يراهما احد ايضا الأذنان لا يراهما الظهر لا يراه احد ايضا الظهر لا يراه احد ايضا ميديسينا اوكولوين كاي لابوشون ارسم العينين والفم الرجل يرقص ويضحك, الرجل يرقص ويضحك. الرجل له انف طويل الرجل له انف طويل هو يحمل بيديه عصا هو يحمل بيديه عصا انكو هو يرتدي وشاحا حول العنق هو يرتدي وشاحا حول العنق <تصفيق> الفصل شتاء والجو بارد الفصل شتاء والجو بارد موسكولاي <تصفيق> الذراعان قويتان الذراعان قبطان لا <تصفيق> استاس الساقان ايضا قويتان الساقان أيضا قبطان <تصفيق> الرجل مصنوع من الثلج الرجل مصنوع من الثلج لسرها واس بネックパンタロンن نكمانتلون هو لا يرتدي بنطالاً بنطالا ولا معطفاً هو لا يرتدي بنطالاً ولا معطفاً سد لافيرو نيفروستيجاس لكن الرجل غير بردان لكن الرجل لا غير بردان ليستاس ناتش هامر هو رجل من ثلج هو رجل من الثلج